بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أثى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أثى على الإنسان حين من الدهر لم يكن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 فَطِينٌ أَم شَاجٌ نَبَتَ لَهُ فَجَعَلْنَاهُ سَنَاءً وَظِلًّا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إما إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتذنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مذاجها كحورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مذاجها كحورا. عين يشرب بها عباد الله يفجرون. يُفجِرُونَهَا تَفْجِيرًا عَيْنٍ يَشْرَبُ فِيهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفجِرُونَهَا تَفْجِيرًا يُفَكُونَ بِنَذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُوهُ مُسْتَوِيًّا يُفَكُونَ بِ ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام <سير> إنما نطعمكم لوجه الله لا نور بنا يوما عبوسا كم قريرا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا كم قريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا سَوَاقًا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَشَهَدُوا الْيَوْمَ وَلَقَدْ نُعْمِلُهُمْ نُورَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا متكئين فيها على الأرايق. متكئين فيها على الأرايق. لا يرون فيها شمسا ولا ذم هريرا. لا يرون فيها شمسا ولا وَذَنِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُنُفُهَا تَذْلِيلًا وَذَنِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُنُفُهَا تَذْلِيلًا وَيُقَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فضل من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاب مِنْ بآلية من كَانَتْ وأكواب قوارير من فيضت قدروها تقدير. قوارير من فيضت قدروها تقدير. ويسقون فيها كأسا كان مزاج هذا جبيلا. فيها كأسا كان مزاجها زي جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْغِنَّاءُ إِنَّ دَانًا مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وحلوا أساير من في الض، عليهم يسندس الخوف واسترقوا، وحلوا أساير من في الض، وحلوا أساير من في الض عليهم يسندس الخوف واسترقوا وحلوا أساير من في الض وحلوا أساير من في وسقاهم ربهم شرابا طهورا وقلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جذا وكان سعيكم مشكورا إنا لا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا الْقُرْآنَ نَزَّيْلَا اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها يحبون العاجلة ويذغون وراءهم يوما تقيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذغون وراءهم يوما تقيلا نحن خلقناهم, نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بذلنا ام كان قم تبديلا انها ذي تذكره انها ذي تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا فمن شاء فَقَدْ إِلَى رَبِّهِ سَنَدًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا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 والظالمين أعبد لهم عذابا أليما